فلسطين نفتيك بعينينا اننا جاي والنصر يا فلسطيني نفتيك بعينينا Amdembabil tayo شد شراعي ما يستريح حتى تعود إلينا عملوا فينا نبقى صندوق والله بيبي يا لعبك يا بلادي ما يرضى الظل والعيش الدنيا abu mftu adu jiser xelbo abu mftu adu jiser الموت عدنا للحريه يا محلى الموت عدنا للحريه يا محلى الموت عدنا للحريه يا محلى الموت عدنا للحريه بفت الاقصى روحي ودمي وعيني بفت الاقصى بروحي ودمي